مَن نَسِيَ أُذِيَ بِطُفُورِهِ وَبَلُغَ الْبِغْرَ لَذِينَ كَفَرُوا رَعْلُونَه يُحِلُّونَهُ آمًا ويُحَيْمُونَهُ آمًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَوْا لهم سوء عمدهم والله لا يعلم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقرتم إلى الأرض